أما من موتي كتابه بشماله فيقول يا ليس لي لموت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليس ما كانت القاضية فاغنى عني مالية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذر ما سبعون ذراعا فادخوه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا يا لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليت ما كانت القاضية ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه في الزرعها سبعون براعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاه لا حميم ولا طعام إلا من غسلين Tak, oh,